بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه والسميع بصير، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن تتخذوا من دوني وكيلا ذريء من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا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 إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تبيرا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 ما أرأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلم وعدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه الطائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا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 صيرا من كان يريد العاجله فلن ندله فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان السعي مشكورا كلا نمد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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مغزولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِنَّمَا يَعْنُونَ أن عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَغْفِرْ لَهُمَا مَا جَنَى حَذْلٌ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبْ بِرَحْمَةٍ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ رِزْقًا لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَلَا تَقُولُ أَوْلَادَكُمْ خَشِيَتَ إِلَّا قِنْتَ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَامُهُمْ إِنَّهُمْ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 إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطعس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولاد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 أَإِذَا كُنَّا عَوَامَهُ وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُنُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ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 موثورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البني والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتِي كتابه بيمينه فأولئك قرءون كتابهم يقرءون كتابهم ولا يُظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا لأفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لَأَذَقْنَاكَ ضعَفَ الْحَياةِ وَضعَفَ الْمَماتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَا أَستَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 وعنب فتفجر الأنهار خلالها تبجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت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 من السماء ملك الرسول قل كفّ بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بإعباده خبير بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيَ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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أذا كن عظام ورفات أإن لم يبعون خلقا جديدة.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 لأظنك يا موسى مسهورا قال لقد علمك ما أنزل أولئي إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعه المثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكموا الأرض فإذا جاء وعد الآشرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزله وبالحق نزله ما أرسلناك إلا مبشراً ونبياً وقراناً فرقناه لتقراه على الناس على مفسدوه ونزلناه التّنزلة قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يكرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقى ليبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن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 ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكثيرا